مين <laughs> مننا <laughs> <laughs> <laughs> نهن الحي بل نسيرك انت الى هنا الحي ابن فراق جايين نحيد قلبك باب الكل بنحنا صلاة تحلي دباب الرحمة ندخل نقفل ايديك المندودة لنا بحياة ملناش ديرك انت إلهنا الحي بنتراجع جي نحية قلبك قلبك We are the lucky ones. حرر وحل من كل ربط الخطيه وامسك يدين اللي زل ولا تنسى اللي تاه يا إله حرر وحل صلاه من لاش غيرك انت نحيت بابا ان يا ملحيب قلبك باب الكل نحنا صلاه يا ليك وفيد علينا بنعمة. يخلي ما ملداش غيرك انت إلهنا الحي منتراكك جيّن نحيت قلبك بابا الكل إن احنا صلاة عدّي وزور اللي مل أو كل تحت المرن وش في وكل من سادة إنك شفاء عدّي وزوري اللي مل أو كلّي تحت المرد وش في المطروح وكل ننصدّق إنّك شفاق ملناش زيرك إنّ إلينا الحي بإطراكك جيّن نحيت قلبك غابا الكل إنّ احنا صباح الحي الحين فرق <تصفيق> جيد نحيد قلبك باب الكل نحن صلاة عازل محزن وزيد منسوب الفرح له دم فيش غيرك يعيد البسمة فوق الشفاه عازل فيش غيرك يا عيد البسمه فوق الشفا